باب الترهيب من مساوئ الأخلاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أخرجه أبو داود ولابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه نحوه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشحة فإنه أهلك من كان قبلكم أخرجه مسلم وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوى فما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء أخرجه أحمد بسند حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت خان متفق عليه ولهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإذا خاصم فجر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه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 اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتني بالوجه متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب أخرجه البخاري وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟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 كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء أخرجه الترمذي وصححه الحاكم والأفضلة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمار أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم أخرجه مسلم وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضر مسلما ضره الله ومن شق مسلما شق الله عليه أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذي أخرجه الترمذي وصححه وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البدي وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدار قطني وقفه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أخرجه البخاري وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قد تات متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه أخرجه الطبراني في الأوسط وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي الدنيا وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخير ولا سيء الملكة أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن كيوم القيامة يعني الرصاص أخرجه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله وعيبه عن عيوب الناس أخرجه البزار بإسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان أخرجه الحاكم ورجاله ثقات وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان أخرجه الترمذي وقال حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق أخرجه أحمد وفي سنده ضعف وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة أخرجه مسلم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله أخرجه التجمذي وحسنه وسنده منقطع وعن بهز من حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له أخرجه الثلاثة وإسناده قوي وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أخرجه مسلم